117. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا وانه وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا 119. ظن. كبيرا وانهم كانوا رجال من الانس يعوذون برجال من الجن يعوذون برجال واننا لمسنا السماء فوجدناها مليئه حرسا شديدا وشهبا لمسنا السماء فوجدناها مليئه حرسا شديدا وشهبا فَمَنِ اسْتَمِعَ الآن يَجِدُ لَهُ شِهَاطَ وَصَدَّ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشْرَٰعٌ أُرِيد بمن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَعْرَضَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّ مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِن وأنا ظلنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن خَسُوا وَلَاهَقَا وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ مَحْطَّبًا 117. وأن لو استقابوا على الطريقة لأسقيناهم لا ماء غدقا 118. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا 119. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا لَمَّا لما قام عبد الله يدعوه كادوا, كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أَدْعُو ربي ولا أُشْرِكُ به أحدا قل إني لا أَمْلِكُ لكم ضوءا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 خلدين فيها أبداً حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصروه وأقل عدداً قل إن أدرى أقرب إلا من اغتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم, وأحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا